الحمد لله نحمده على ماله من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمدرمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأسماء والصفات والعبادة والأحكام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بين الحكم والأحكام ووضح الحلال والحرام وأصل الأصول وفصلها حتى استتم هذا الدين واستقام اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأثباعه خصوصا العلماء الأعلام أما بعد فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه سهلة الألفاظ واضحة المعاني معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل معاني نسأل الله أن ينفع بها جميعها وقارئها إنه جواد كريم آمين وهي كما أشار رسالة لطيفة مختصرة في أصول الفقه المهمة التي يحتاج إليها الناظر في كتب الفقه لا نقول الناظر في الأدلة لاستنباط الأحكام من الأدلة لكن الناظر في كتب الفقه حتى يفهم من أين قال هذا الإمام أو العالم أن حكم المسألة كذا وكذا لتيسيل فهم كلام الأئمة المتقدمين لا لنكون علماء مجتهدين نستنبط الأحكام نحن من الأدلة الشرعية بل كما ذكرنا كيسيرا وتقريبا للأصول التي انطلق منها العلماء في فهم الكتاب والسنة وبيانهما قال رحمه الله تعالى فصل أصول الفقه علم أصول الفقه أو أصول الفقه أو قواعد أصول الفقه يقول هي العلم بأدلة الفقه الكلية أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية أو القواعد العامة التي تذكر في الأصول ليهتدي بها المجتهد إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية أصول الفقه علم أصول الفقه قواعد هذا العلم هي القواعد التي تذكر في الأصول ليهتدي بها المجتهد إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية الأدلة التفصيلية كما سيأتي الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار المأثور عن الصحابة أو الإجماع أو القياس على واحد من تلك المتقدمة فالقواعد العامة التي يذكرها العلماء يذكرونها ليتوصل بها ويهتدي بها الناظر في الأدلة التفصيلية إلى إصدار الأحكام يقرأ قول الله عز وجل يقول الحكم كذا وكذا هذا واجب هذا محرم هذا مندوب هذا مكروه هذا جائز توصل إلى هذا من خلال الأدلة التفصيلية فالقواعد الكلية هي قواعد وضعها علماء هذا العلم ويذكروها أصول له حتى يهتدي بها الناظر في الأدلة التفصيلية إلى إصبار حكم هذا الأمر يقول وذلك أن الفقه إما مسائل وإما دلائل الفقه مسائل أو دلائل والمسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة المسائل هي التي تحتاج لبيان حكمها الشرعي من الأحكام الخمسة الوجوب أو الواجب أو المندوب أو الجائز أو المكروه أو المحرم الفقه إما أن يكون مسائل وإما أن يكون دلائل الفقه مسائل ودلائل فالمسائل هي التي تحتاج لبيان حكمها الشرعي من الواجب والمندوب والجائز والمكروه والحرام وإما دلائل الأدلة التي يستدل بها على هذه المسائل والأدلة كما سيأتي هي قول الله وقول رسوله والإجماع يقول الفقه إما مسائل وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل الفقه إما مسائل وإما دلائل الفقه معرفة المسائل والدلائل المسائل التي تحتاج لبيان حكمها من الأحكام الخمسة والدلائل هي الأدلة التي يستدل بها على هذه الأحكام من قول الله وقول رسوله الإجمع كما ذكرنا يقول والفقه معرفة المسائل والدلائل وهذه الدلائل نوعان الدلائل الأدلة التي يستدل بها على هذه المسائل التي هي الواجب والمندوب والجائز والمكروه والحرام أو المحرم يستدل بالأدلة التفصلية على هذه فهذه الدلائل التي هي الأدلة إما كلية وإما جزئية يقول رحمه الله هذه الدلائل نوعان كلية أدلة كلية وأدلة جزئية تفصلية كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم والعام يفيد الشمول للأفراد إلا أن يأتي دليل يخصصه والمطلق يفيد العموم حتى يثبت تقييده هذه هي الأدلة الكلية الأدلة الكلية يقول تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره الأمر للوجوب كل الأوامر التي وردت في الكتاب والسنة تفيد الوجوب كل النواهي التي وردت في الكتاب والسنة تفيد التحريم إلا, إلا أن يأتي دليل ينزل بهذا الأمر من الوجوب إلى النب والاستحباب أو بهذا النهي من التحريم إلى الكراهة يقول هذه أدلة كلية تشمل كل جنس من الأحكام من أول الفقه إلى آخره وإما أدلة جزئية طيب يقول وهذه الدلائل نوعان كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره كقولنا الأمر للوجوب هذا دليل كل الأمر للوجوب كل مسألة من مسائل الفقه فيها أمر مطلق مجرد حكمها الواجب الأدلة الكلية وأدلة طيب وهذه هي أصول الفقه الأدلة الكلية اللي هي أصول الفiqh وأدلة جزئية تفصيلية أدلة جزئية تفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية وهي كل دليل يختص بمسألة معينة. الأدلة التفصيلية الجزئية كل دليل يختص بمسألة معينة أقيموا الصلاة آتوا الزكاء ولا تقربوا الزنا هذه أدلة تفصيلية هذه الأدلة التفصيلية تحتاج إلى الأدلة الكلية حتى يعرف حكمها أقيموا الصلاة دليل تفصيلي متعلق بالصلاة جزئي متعلق بالصلاة فيه الأمر فنرجع إلى الأدلة الكلية التي هي تفيد الوجوب الأمر يفيد الوجوب إذن الدليل التفصيلي يرد إلى الدليل الكلي ليعرف حكم المسألة الجزئية أقيم الصلاة دليل جزئي نرده للأدلة الكلية الأمر يفيد الوجوب ما لم يصرف صارت إذا حكم هذه المسألة الوجوب فانبنى الحكم على الدليل الكلي وهو دليل جزئي متعلق بجزئية من جزئيات الفقه يقول رحمه الله فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية طيب يقول وأدلة جزئية تفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية فإذا تمت حكم على الأحكام بها فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية يعني حكم الصلاة هل الوجوب أو الاستحباب أو الجواز يحتاج إلى الدليل التفصيلي الدليل التفصيلي مفيش فيه وجوب واستحباب وجواز إنما فيه افعله أو لا تفعله فالصلاة وردت فيها الأدلة أقيم الصلاة هذا دليل جزئي نرده إلى الأدلة الكلية وهو أمر أمر الدليل الكلي يدل على أن الأمر يفيد الوجوب ما لم يصرف صاره. إذا لا يستغني الناظر في الفقه عن الأدلة الكلية والأدلة الجزئية، فالأدلة الأحكام الكلية تحتاج وهي مضطر إلى الأدلة التفصيلية، وكذلك أيضا الأدلة الجزئية محتاجة مضطر إلى الأدلة والأحكام الكلية لأنها تنبني عليها. يقول فالأحكام مضطرة إلى أبلتها التفصيلية والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه وأنها معينة عليه أصول الفقه قواعد أصول الفقه يحتاجها الناظر في كتب الفقه أو الناظر في الفقه لأنها معينة عليه وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام يعني لا يجتهد مجتهد في إصبار حكم من الأحكام إلا إذا كان ملما بالأحكام الكلية الأدلة الكلية والأدلة الجزئية وهي علم أصول الفقه علم أصول الفقه هو معرفة المسائل والدلائل كما تقدم والدلائل كلية وجزئية وهي لا يفتغني عنها ناظر مجتهد في الأحكام لأنه يبني أحكامه على تلك الأصول وهي علم أصول الفقه فلا يمكن أن يتكلم أحد في الفقه مستنبطا حكما من الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية إلا بعد أن يكون عارفا بهذه القواعد وتلك الأصول. طبعا الكلام مختصر إن هي رسالة مقتصرة، لكن كلام ما شاء الله يأتي تفصيله بعد ذلك. قال رحمه الله تعالى فصل الأحكام التي يدور عليها الفقه أو يدور الفقه عليها خمسة الأحكام التكليفية التي يدور عليها الفقه خمسة. والحكم هو ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين فهو حكم تكليفي وهذه الأحكام يقول رحمه الله تعالى الأحكام التي يدور الفقه عليها خمسة الواجب والحرام والمسنون والمكروه والمباح. يقول الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. الواجب هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وبعضهم يعرفه بأنه ما أمر به أمرا جازما. الواجب هو ما أمر به أمرا جازما وأما قوله الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه يقولون هو التعريب بالثمرة هي الثمرة وكلاهما صحيح قريب الواجب ما أمر به أمرا جازما الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه <تصفيق> طبعا هذا على سبيل العموم يعني وإلا ليس بلازم أن يعاقب الواجب ما يثاب فاعله ويستحق تاركه العقوبة إن ليس بلازم أن كل من ترك واجبا يعاقب مش كده ليه إن الله لا يغفر أيش يغفر ويغفرو ما دون ذلك لما يشاء ما دام ليس في الشرك أو ليس في الأصول فهو تحت المشيئة فالواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه أو يستحق تاركه العقاب والحرام ضده أي الذي يثاب تاركه ويعاقب فاعله أو يستحق فاعله العقاب أو ما نهى عنه الشارع نهيا جازما الواجب ما أمر به الشارع أمرا جازما المحرم أو الحرام ما نهى عنه الشارع نهيا جازما الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه الحرام ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه المسنون وهو المندوب وهو المستحب وهو النفل وهو التطوع كله يطلق على ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه والمكروه ضده ضده ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله والمباح مستوي الطرفين يثاب تاركه ويعاقب فاعله ولعله يلتحق بأحد الطرفين إن كان يؤول إلى أو يميل إلى أحدهما مباح يتوصل به إلى حرام يكون حراما مكروه يكون مكروها لكن هو المستوى الطرفين في نفسه ما لم يكن متعلقا بجهة الأمر أو بجهة النهي هذه هي الأحكام الخمسة التي يدور الفقه عليها الأدلة التفصيلية في الجزئيات الشرعية يؤخذ منها حكم من هذه الأحكام في الطهارة في الصلاة في الزكاة في الحج في الصيام في النكاح في الطلاق في البيوع في العقود العهود فيها أوامر وفيها نواهر ما حكم هذه يرجع للأحكام الكلية هل الأمر جازم لا تردد فيه لم يأتي ما ينقضه يأخذ الحكم الكل يقول هو حرام وهو واجب. النهي نهى الله عز وجل عن شرب الخمر هذا النهي هل نهي جازم ولا هناك أدلة تدل على أنه ليس جازما إذن النهي نهي جازم منهي عنه لا قرنة تصرف هذا النهي إذن يرجع للأحكام الكلية ما نهى عنه الشارع نهيا جازما إذن هو حرام وهكذا الأدلة التفصيلية والجزئيات الفقهية تنبني على الأدلة الكلية والأحكام الكلية ليعطى كل جزء منها حكمه الذي يناسبه قال وينقسم الواجب إلى فرض عين وإلى فرض كفاية الواجب الذي أمر الله عز وجل وأمر الشارع به أمرا جازما الواجب الذي يثابه فاعله ويعاقب تاركه وهذا ينقسم إلى قسمين واجب وفرضا فرض عين أو فرض كفاية يقول وينقسم الواجب إلى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة الواجب العيني أو الفرض العيني هو ما ينظر فيه إلى فعل ال... إلى المكلف لا إلى الفعل أن فيه إلى المكلف أما الواجب الكفاء أن نظر فيه إلى العمل والفعل أن يوجد هذا الشيء فإذا وجد من أي كائن كان فسقط الوجوب والفرضية عن الجميع أما فرض العين أو الواجب العين ينظر فيه إلى عيان المكلفين كل مكلف عليه أن يأتي به الواجب الكفائي ينظر فيه إلى وجود الفعل فإذا وجد وتحقق سقط الأمر والإثم عن الباقين فهنا لا يقال إنه واجب يأثم كل التاركين له يأثم كل التاركين له كما سيأتي يقول فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة يعني عامة الاحكام الشرعية متعلقة بأعيان المكلفين كل مكلف بنفسه تقوم به هذه الأحكام وإلى فرض كفاية وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين لا من كل واحد بعينه هذا مفروض على جميع المكلفين واجب على الجميع إن قام به البعض كفى الآخرين ولذلك سماه أو يسمونه واجب على الكفاية أو فرض على الكفاية أو فرض كفاية كتعلم العلوم والصناعات النافعة والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك التي يراد منها وجود تلك الأشياء وجود العلم في في الأمة وجود الصناعة النافعة للإسلام والمسلمين في الأمة وجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك مما ينظر فيه إلى تحقق في الشيء ووجوده فهذا إذا تركه جميع المكلفين لا نقول جميع المسلمين لأنه ربما يوجد فيهم من ليس مكلفا بهذا الواجب الكفائي يعني مثلا يجب على أمة الإسلام الجهاد لصد عدوان المشركين أو لإدخالهم في الدين فإذا قامت طائفة هذا الواجب الجهاد الذي هو يكفينا فيه طائفة إذا قم الطائفة به سقط الإثم عن الباقين وإذا لم تقم به أي طائفة من المسلمين آثم كل من كان مستطيعا وهنا نقول آثم كل مكلت لأن الأعمى في هذه الحالة لا يسمى مكلفا بالجهاد والأعرض لا يكون مكلفا بالجهاد والمرض لا يكون مكلفا بالجهاد طلبوا العلوم المادية النافعة او الصناعات، صناعة الصواريخ والطائرات والدبابات والسفن يجب على امة الاسلام ان تقوم طائفة منهم بصناعة هذه الصناعات. لم تقم به اي طائفة من الطوائف ولم يمكن لهم ان يتحصلوا على هذه الصناعات إذا آثم كل من كان مستطيعا بأداء هذه الصناعات والمنتجات دون غيره يعني لا أقول واحد أبله يكلف بصناعة الطائرة لأن المسلمين والإسلام في حاجة إلى صناعة الطائرة لا يقال إن مثل هذا يكون آثما لأن الكل ترك هذا العمل الذي هو كفائي الشاهد أنه الفروض أو الواجب إما أن يكون عينا والنظر فيه يكون إلى المكلفين وإما أن يكون كفائي والنظر فيه يكون إلى حصول الأمر المكلف به أو الشيء المأمور به قال وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وآتارها فما كانت مصلحته خالصة او راجحة امر به الشارع امر اجاب او استحباب امر الله عز وجل بامر اذا هذا وجود هذا الشيء مصلحته راجحة ارجح من عدمها فيكون الامر به امر اجاب الزاما لكل المكلفين أو لطائفة من المكلفين كما تقدم أو ترجيحا لوجود هذا الفعل من أولئك المكلفين وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو تراه المأمور في جهة والمنهي عنه في جهة المأمور إما أن يكون المأمور عادة مصلحة وجوده أرجح من عدمها، المنهي عدمه أرجح من وجوده، ومصلحة الوجود راجحة وأرجح، ومصلحة العدم راجحة وأرجح في جهة الإيجاد وجهة النفي والإعدام، وهناك مرحلة متوسطة كما تقدم الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والجائز وسط. مستوي الطرفين يقول فما كانت مصلحته خالصة او راجحة يعني ما امر الله عز وجل به لابد ان تكون فيه المصلحة اما محققة او راجحة ما نهى الله عز وجل عنه مصلحة عدمه راجحة اما بالكلية او مين فقط فاما اعدام واما ايجاد للمصلحة أو المفسدة الأمر يدل على وجود مصلحة النهي يدل على وجود مفسدة إما أن تكون المصلحة خالصة أو راجحة وإما أن تكون المفسدة خالصة أو راجحة يقول فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات كل ما أمر الله عز وجل به لابد أن تكون المصلحة فيه موجودة إما محققة أو راجحة كل ما نهى الله عز وجل عنه لا بد أن تكون فيه في وجوده مفسدة إما مفسدة حقيقية أو راجحة وهكذا كل أوامر الله عز وجل لا بد أن يكون هناك مصلحة في إيجادها سواء عرفت المصلحة أو لم تعرف وهذه العبودية كل ما نهى الله عز وجل عنه فيه المفسدة إما أن تكون حقيقية خالصة أو راجحة سواء عرفت ذلك أو لم تعرف فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات وأما المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيها وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات وإلى الشر فتلحق بالمنهيات فهذا أصل كبير وهو أن الوسائل لها أحكام المقاصد. أمر الله عز وجل بأمر يدل على وجود المصلحة في تحقيقه نهى عن شيء يدل على وجود المفسدة في وجوده أمر مستوي الطرفين الأصل أنه يجوز الفعل والترك إلا إذا كان يؤدي إلى وجود مصلحة أو يؤدي إلى وجود مفسدة فإن كان يتوصل بها ويؤدي إلى وجود مصبعة دخل في جانب المأمورات إما الأمر الجازم أو الأمر الذي ليس بجازم وإن كانت أن كان يتوصل به إلى المفسدة التحق بجانب المنهيات إما الذي نهي عنه نهيا جزما أو ما دون ذلك وهذا كما يقول أصل كبير وهو أن الوسائل لها أحكام المقاصد الوسائل المباحة المسكوت عنها إما أن تؤدي إلى قاعة فتكون في نفسها صارة قاعة لأنها تؤدي إلى الطاعة وإما أن تؤدي إلى معصية إما أن تؤدي إلى مصلحة يكون مأمورا بها أو إلى مفسدة يكون منهيا عنها وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أمر الله عز وجل بأمر واضح فصار هذا الأمر واجبا هناك أمر مسكوت عنه إذا فعلته توصلت إلى ذلك الواجب الذي أمر الله عز وجل به فإيجاد وانتثال وفعل هذا الشيء الذي يتوصل به لتحقيق الواجب صار واجبا لأن الواجب لا يتحقق إلا به ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وكذلك ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام ووسائل المكروه مكروهة الوسائل لها أحكام المقاصد ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أوجب الله عز وجل علينا الطهارة للصلاة ولا يمكن أن تتحقق الطهارة إلا بشراء الماء. إذا يجب عليك شراء الماء الذي تتطهر به الطهارة الواجبة. امتلاكك للماء مباح، لكن لما صار الواجب لا تتتحقق أو لا يتحقق عندك إلا بامتلاك هذا الماء وجب عليك شراء الماء. وهكذا ما يتوقف الحرام عليهم فهو حرام يعني الذي يشرب الخمر يرتكب كبيرة ولم يشربها إلا إذا بعت عليه الزبيب أو التمر الأصل في البيع الحل الجواز لكن لما صار هذا البيع وسيل إلى ارتكاب الحرام صار محرم الوسائل لها أحكام المقاصد هذه الوسائل المباحة الوسائل المسكت عنها إن بعض الناس يقول لك الوسائل لها أحكام المقاصد فإذ نحن نريد أن ندعو إلى الله عز وجل والدعوة إلى الله واجبة إذن ولن نستطيع أن نقوم بهذه الدعوة إلا بالتمثليات والمسلسلات المصرحية وهذه وسيلة تؤدي إلى ذلك الواجب، إذا هي مباحة، إذا ربما تكون واجبا بل بلغ بعضهم وقال إن مثل هذه المصحيات أنفع للأمة من مئات الخطب والمواعظ، وهذا لأنه لا أدري أن ذلك في نفسه محرم، الوسائل التي هي مباحة، التي هي مسكوت عنها، لم يثبت فيها الأمر ولم يثبت فيها النهي. ولم يثبت فيها نفسها المصلحة ولا فيها نفسها المفسدة لكن إذا توصلنا بها إلى تحقيق مصلحة فكان مأمورا بها وإذا توصلنا بها إلى وجود مفسدة كان منهيا عنها وهي القاعدة العظيمة أن الوسائل لها أحكام المقاصد قال رحمه الله فصل الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة الأدلة أو الدلائل التي يُخَذ منها أحكام المسائل أربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح الأدلة التي يستمد منها الفقه ومعرفه الدليل هو المرشد إلى المطلوب المطلوب أن أحكم على هذا الشيء بكذا ما الذي يرشد إلى ذلك الدليل وهذه الأدلة الكتاب والسنة وهما الأصل كما يقول وهم الأصل الذي خوطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه الكتاب قرآن الكريم الذي هو قول الله عز وجل كلام الله الذي تكلم به حقيقة وسمعه منه جبريل الأمين ونزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين ليكون من المنذرين المحكوم بإحكام الله عز وجل الذي ابتداه في ترتيب المصحف بالحمد وختم بالناس معروف عدد صوره وعدد آياته وعدد كلامه كلماته وعدد حروفه لا يزاد فيه ولا ينقص منه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون والسنة وهي كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير القول إما أن يقول صلى الله عليه وسلم قولا فيه أمر جازم أو حض أو نهي جازم أو غير جازم أو فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعبد والتقرب لله عز وجل أو سقوطه على قول أو فعل فعل, فعل بحضرته أو في حياته صلى الله عليه وسلم ولم يرده ولم يخطئ فاعله ولم يصوبه هذه هي السنة وهي محفوظة بحفظ الله عز وجل أصل الأدلة الكتاب والسنة القرآن الكريم والسنة النبوية يخرج عليهم الإجماع والإجماع لا يكون إلا على دليل والقياس الصحيح على واحد منها القياس الصحيح كما سيأتي وجود علة مشتركة بين الأصل المقيس عليه دليلا من الكتاب والسنة والفرع بينهما علة مشتركة وصلنا إلى الحكم في الأصل فأنتقل ذلك الحكم إلى الفرع إذن مبنى القياس على الكتاب والسنة الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة الكتاب والسنة وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ومنهم من يقول إن القرآن هو الأصل يعني الدليل الأصل هو القرآن والسنة راجعة للقرآن لأن القرآن هو الذي قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لأن القرآن هو الذي قال لقد كان لكم في رسول الله رسول حسنة إذن السنة ترجع للقرآن فأصل الأدلة القرآن الكريم تفرع منه السنة أو السنة قائمة بنفسها فهي دليل والله عز وجل قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول طاعة منفصلة وإن كانت في الصورة منفصلة إلا أنها من طاعة الله من يطع الرسول فقد أطاع الله إذن الأدلة أصلها الكتاب وهو والقرآن الكريم والسنة الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد حفظه الله كما ذكرنا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون والذكر كتاب الله القرآن الكريم والذكر السنة كما قال الله عز وجل لنبيه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم قال والإجماع والقياس الصحيح والإجماع هو إجماع مجتهدي هذه الأمة الإجماع هو إجماع العلماء المجتهدين من هذه الأمة على حكم ما أو على قول ما والأصل أن الإجماع راجع إلى دليل يعني لم يمكن لا يمكن أن يجتمع الأئمة المجتهدون على لا دليل ولكن كما يقولون غاب الدليل وبقي الإجماع دلا عليه. أجمع العلماء المجتهدون على حكم ليس الإجماع في نفسه دليلا وإنما هو يدل على وجود دليل يجمعوا واجتمعت كلمتهم على هذا الحكم لأنهم وقفوا على دليل فغاب الدليل وبقي الإجماع علامة عليه فالإجماع لا يكون إلا على دليل والدليل كما تقدم الكتاب والسنة او القياس الصحيح اذا الاجماع رجع الى الكتاب والسنة كما قال وهم الاصل الذي خطب به المكلفون الكتاب والسنة هم الاصل الذي خطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه من اين نأخذ ديننا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نقول وفهم هذا الفهم اللي هو الاجماع اللي هو العمل الذي كانوا عليه إذن عملوا بناء على الدليل الذي غاب عنا وبقي الإجماع دالا عليه أو قياس صحيح قاسه أحد العلماء المجتهدين والقياس الصحيح الذي اجتمعت فيه أركانه أصل وفرع وحكم وعلة مشتركة اجتهد المجتهد في هذا الحكم فأفتى هذه الفتوى بناء على وجود العلة في الأمر الذي بين يديه وهذه العلة موجودة في الأصل الذي رجع إليه والذي ظهر حكمه فانتقل حكم الأصل إلى القرأ هذا هو القياس الصحيح وهو أحد الأذلة عند جمهور المسلمين قال قال فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة ودائما تجد المدققين من عن يقولون حكم المسألة كذا الدليل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والقياس ويذكر الأدلة من القرآن والأدلة من السنة وينقل الإجماع إجماع العلماء المستهدين ويقول القياس الصحيح فالعل فيه كذا والعلة تنتقل لهذا والحكم في الأصل كذا ينتقلها كذا يقول فالفقه من أول إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة إن بما يقول للاستحسان والاستصحاب هذه لعلها ترجع إلى تلك إن كانت صحيحة مقبولة قال وأكثر الأحكام المهمة تجتامع عليها الأدلة الأربعة أكثر الأحكام المهمة تجد الأدلة عليها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وبعض الأحكام إما أن يكون دليلها من القرآن فقط أو من السنة فقط أو الإجماع فقط أو القياس الصحيح فقط هذا قليل لكن عامة الأحكام الشرعية المهمة اجتمعت عليها الأدلة الأربعة يقول وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة تدل عليها نصوص الكتاب والسنة ويجمع عليها العلماء ويدل عليها القياس الصحيح لما فيها من المنافع والمصالح إن كانت مأمورا بها ومن المضار إن كانت منهيا عنها كما تقدم المأمورات إما أن تتحقق المصلحة أو ترجح والمنهيات إما أن تتحقق المفسدة أو ترجح يقول والقليل من الأحكام يتنازع فيه العلماء يعني أكثر الأحكام المهمة دلت عليها الأدلة الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح وبعض الأحكام الفقهية وقع فيها الخلاف بين العلماء لم يجمعوا عليها وقع الخلاف إما لعدم بلوغ الدليل للمخالف أو لعله بلغه وراه ضعيفا أو لعله بلغه صحيحا ويرى دلالة فيه غير صريحة أو يرى معارضا له أقوى منه أو يراه مخصصا أو يراه منسوخا هذه الأسباب اللي تجعل علماء يختلفون في حكم مسألة ما الذي يقول بوجوب الشيء الفلان عنده دليل الذي خالفه وقال بعدم الوجوب الدليل لم يصله الدليل وصله لكنه عنده ضعيف الدليل وصله لكن الدلال في غير صريحة الدليل وصله لكن عرضه ما هو أرجح منه الدليل وصله لكنه يراه منسوخا بدليل آخر وهكذا وهذه أقل من التي اتفق عليها من الأحكام المهمة وهي أكثر الأحكام كما يقول رحمه الله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 وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة الذي يصل إلى الصواب في المسائل التي اختلف فيها العلماء والذي أحسن رد هذه المسائل إلى الأصول الأربعة الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الصحيح قال الشافعي قل ما اختلفوا فيه إلا وجدنا فيه عندنا دلالة من الكتاب والسنة أو قياسا عليهما أو على واحد منهما ولذلك أرجح المذاهب الفقهية وأقواها دليلا ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى ونكتفي بهذا وصلى الله على محمد وعلى أهل وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين